İnna ladin jā'ū bil ifk, gusbət min kum. La min hū min al ithm. Wa سمعتمه ظنَّ المُمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرًا، وقالوا هذا، وقالوا هذا يفكّبٍ. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء.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 وَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَءٌفٌ رَحِيمٌ